না এমনটা النبي آم عمل الصال حاجلا ظ والأرض وسطر الشمس والقر ليقول من الله فأنا يفقون الله ينسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء صين <تصفيق> له الدين فلما نجاهوا إلى البر إله المشركون ليكفروا بما آتيناه وليتمتعون الذين هم موهين يا كلفني الصراط المستقيم صراط الذي انعم تعل غير مقطوم عليه منه ولا ضال ام سنبئ اسمهم بكل الذي خلق فسواه والذي قدر فدا والذي اخرج المضاع فجعله غثا ويتجنى هو الذي يقل النار الكورى ثم لا فيها ولا يحيا قد أفلحا تزكى وذكى واسبر به فظلا فلتكفرون الحياة الدنيا والآخرة قير وأذقى إنما ذلك الصعب الأولى صحف إبراهيم ونور تتيموا <تصفيق> سواء قلنا ان امتع على الذين غير You're yeah. oh. a দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবনযাপন ধর্মকে देख सत्य उन्मोचन प्रति शुक्रवार रुन सम्प्रचार सकाल साढ़े सतट देशे এলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরজ সুনান ইবনে মজা প্রথম খন্ড হাদিস নম্বর দুশো চব্বিশ কোরআন একটা এমন এক কিতাব যেই কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুহানোরানি কোরআন শুধুমাত্র মহিনের সম্পদ নয় कुरान कुरानवतार महान सम्पद देख अब्दुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा ولك الحمد أنت طيوم السماوات والأرض ومن فيهم أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا ومن كفصلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما اقرنا وما اخضنا وما اعنا كعبون تحب العفو وتغفر الذنوب اللهم انك عفو تحب عنا اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا همنا الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دنيئا الا قضيت ولا مرضى الا شفيت ولا عسيا الا يسرته ولا ولا ولداً إلا أصلحته ولا بيت إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فينا صلاة إلا أعنتها لنا ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نرجو رحمتك اللهم نرجو رحمتك فلا تسلنا إلى أنفسنا طربة عين ولا أقل من ذلك اللهم نرجو رحمتك فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا أقل من ذلك اللهم لا تكلنا اذا انكنتنا فنضيع ولا الى الناس فنتعب يا رب العالمين اللهم يم من كتابنا اللهم يم من كتابنا وبيض وجوهنا وثبت على الصراط اقدامنا اللهم بيت وجوهنا يوم, يوم تزود وجوه العصاد والمجرمين اللهم بيت وجوهنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك تعيشه نقيه وميته سويه ومرضه غير مخز ولا فاح اللهم انا نسالك عيشه نقيه وميته سويه ومرضه غير مخز ولا فاح اللهم واجعل اجتماعنا هذا الاجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يا مولانا محمد اللهم واجعل اخر من الدنيا لا الله اللهم واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الله اللهم اننا نعوذ بك ان يخطبنا الشيطان عند الموت اللهم اننا نعوذ أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين اللهم وغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحيانهم والأمواد يا رب العالمين اللهم وغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك من وحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار الى تحت الجنازير والتراب وحدنا تحت الجنازير والتراب وحدنا خالينا يا رب العالمين اللهم اجعل قبورنا روضه من رياض الجنان اللهم اجعل قبورنا فوضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران يا رب العالمين شريف الدنيا العالمين الله ثم احفظ بلاد الحرمين الشريفين يا رب العالمين اللهم أصلح ائمتنا واولاة امورنا ووفق امامنا وولي امرنا ووفق نائبنا لما تحب وترضى اللهم وفقهم يا رب العالمين اللهم كلكم عونا ونصيرا يا رب العالمين اللهم من أراد هذه البلاد وأهلها بسوء أو مكروه فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين اللهم واحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين اللهم وفق ولا تأمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم, اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا دارت في السماء علينا مطرا يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلت به اهلنا يا رب العالمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعلت به العالمين اللهم انا نعود بك من والأعمال والأهواء والأدواء يا رب العالمين اللهم اهدنا ليحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدين يحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بيضاك من سخطك وبيعث ثم من عقوبتك وبك من كلام نحصي ثناء أن عليك انت كما اكنيت على نفسك ربنا تقبلنا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرينا واسرافنا في املينا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة لعما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر সি তোমার ও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 দেখুন আমার আলোচনা সেই বৈশিষ্ট্য মালা যার কারণে বান্দা হতে পারে মহান আল্লাহর প্রিয় জানুন এই অনুষ্ঠান যোগে আদর্শ মুসলিম করণীয় ও বর্জনীয় প্রতি সোমবার মঙ্গলবার पुन सम्प्रचार सकाल आठ टेषेवी सृष्टिकरता के जाना समुख मेरे चला ভালো মন্দের মাঝে প্রত্যেক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে ইসলামের উপরে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর শেখ শাহিদুল্লাহ খান মাদানীম্মদার इनन गुणावली देखे अनुष्ठान इलामाम माना दुनिया शनिवार रे नुन सम्प्रचार सकाल आठ टाय बांगल्टी सहायता